بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى الفاتح القوي الهاكمتتادوا انا المستعان حذاذتم المقابد حذاذتم المقابد المقابد رقق حَتَّى تَسُوقَ الْمَقَابِضَ حَتَّى تَسُوقَ النَّاقَةَ كلا, كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ لن يروكَ رونع من يقين،, يقين لترى النجيم، ثم لترى النها. قال له لتراؤنها كيف؟ ثُم لا تراؤنها أيوة ثُمَّ لتراؤنها عين اليقين ثُمَّ لتراؤنها عين اليقين كمان ثُمَّ لتراؤنها عين اليقين مَلَهُ تُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ